بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليك يا سيدي يا الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله أيها المبعوث رحمة وهداية للعالمين يا إمام المتقين وقدوة العاملين وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارد اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أيها الأحبة في الله في كل مكان متابعون عبر قناة السنة النبوية أينما كنتم وتواجدتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته من مدينة المصطفى ومن رحاب المسجد النبوي الشريف نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث المباشر لأدان وصلاة المغرب لهذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شوال لعام الف واربعمائة وخمسة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتنا الكرام في هذا اليوم المبارك الفضيل يوم الجمعة كعادته مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نراه ممتلئا بالزوار من هذه البلدة المباركة أو من زائريها الكرام والذين قدموا من كل مكان حيث يحرص الجميع على التواجد في هذه الرحاب الطاهرة منذ الساعات الأولى من هذا اليوم العظيم ليشهدوا صلاة الجمعة ثم يلجأون إلى الحق تبارك وتعالى يتقربون إليه بالطاعات والعبادات وينطرحون بين يديه عز وجل وينشغلون بالدعاء والإلحاح فيه أملا في موافقة ساعة الإجابة تلك الساعة المباركة التي لا يسأل الله عز وجل فيها مسلم إلا آتاه الله روى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فاللهم إنا نسألك ونتضرع إليك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أطلعته أحدا من خلقك أو احتفظت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الله اكبر الله اكبر الله اكبر Aishhadu en la ilahe illa allah Aishhadu en la ilahe illa allah شادوان الن موح مد هيا على الفنا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 آتي نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبو الشريف عمر بن نبيل سنبل أدان صلاة المغرب لهذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شوال عام 1445 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يحقق لنا مقاصدنا إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات لا نزال معكم أحبتنا الكرام في هذا النقل المبارك من داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان الطاهر المبارك الذي تحن له الأفئدة وتشتاق له النفوس وتدرف لرؤيته العيون هذا المكان الذي هو خير مكان يقصده الناس يقول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق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 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إله إلا الله استغوا, استغوا الله أكبر الله أكبر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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ آمين إن أطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر Samia Allah li man hamida Rabbana wa laka alhamd Allahu akbar, Allahu Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allah Allah ekber Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina al-Sirat Siraat al-lazien an'amta alayhim Wairi al-magduubi alayhim Wa la al-dal-lien الله الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Rabbana wa lak alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 الله أكبر الله أكبر Allah akebar Samia al Allah li man hamida Robbena wa laka alhamd Allah akebar Allah Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar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 اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان انقضت شعائر صلاة المغرب من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شوال لعام 1445 واربعين. وقد أم جموع المصلين فضيلت إمام خطيب المسجد النبو الشريف الشيخ صلاح البدير أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل أحبتنا في الله سعدنا بمتابعتكم لنا في هذا النقل المبارك وفي الختام يسعدني أن أنقل لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات مخرج هذا النقل الأستاذ سامي الصاعدي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث عن مواطن حمد الله حمد الله ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ومن كفر من العباد به أو بنعمه فالله غني عنهم قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم والحمد ملازم للعبد في عباداته فهو ملازم له في أحواله فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رواه البخاري وحمد الله عقب الأكل والشرب من أسباب رضوان الله والقرب منه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم ونعمة الملبس قرينة الطعام والشراب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوباً سماه باسمه وقال اللهم لك الحمد أنت كسوتني رواه أحمد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عطس أن يقول الحمد لله رواه البخاري وإذا رجع من سفر قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون متفق عليه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه أن يحمد الله قبل نومه ثلاثا وثلاثين مرة فذلك مع التسبيح والتكبير خير من خادم رواه مسلم ومن رد الله عليه روحه بعد نومه فقد أنعم عليه بزيادة في عمره يزداد فيه من الخير وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه مسلم وحمد الله وتسبيحه يشرح الصدر ويعين على الأمور قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ومن حرك لسانه بالحمد مرة واحدة كان له بكل تحميدة أجر صدقة بماله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل تحميدة صدقة رواه مسلم والحمد إحدى أربع كلمات هي أحب الكلام إلى الله وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس من الدنيا وما فيها رواه مسلم ومن لازم الحمد سبق غيره قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم والحمد مع التهليل يعدل عتق رقاب ويوجب حط الخطايا والسيئات ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وصيغة من الحمد ثوابها مضاعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم والحمد والتسبيح خفيف على اللساني ثقيل في الميزان قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه والحمد لله تملأ الميزان أي من الأجر رواه مسلم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 إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وبعد أن أكمل الله الدين على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأتم عليه النعمة ودنى أجله قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق حمدا لله ويوم القيامة يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه الخلائق كلهم ويأتي وبيده لواء الحمد صورة ومعنى يقف تحته الخلق كلهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي رواه أحمد وكما افتتح الله الخلق بالحمد ختم هذا العالم بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد وحمده سبحانه ثابت له في الدنيا ودائم في الآخرة فإذا دخل أهل الجنة الجنة أول كلمة يقولونها الحمد لله قال سبحانه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وهم فيها يلهمون التسبيح